والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى ترتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء أَدْنَى مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمْ أَوْ لَا مَسْتُمْ مِسَاءً فَلَمْ تَجِدُ مَا أَمْفَتْ يَمْمُ صَعِيدٌ